سفر صفانيا الاصحاح الاول كلمة الرب التي صارت الى صفانيا ابن كوشي ابن جدليا ابن اماريا ابن حزقية في ايام يوشي ابن امون ملك يهوذا نزعا انزع الكل عن وجه الارض يقول الرب انزع الانسان والحيوان انزع طيور السماء وسمك البحر والمعاثر مع الاشرار واقطع الانسان عن وجه الارض يقول الرب وامد يدي على يهوذا وعلى كل سكان اورشليم واقطع من هذا المكان بقية البعل اسم الكماريم مع الكهنة والساجدين على السطوح لجند السماء والساجدين الحالفين بالرب والحالفين بملكوم والمرتدين من وراء الرب والذين لم يطلبوا الرب ولا سألوا عنه اسكت قدام السيد الرب لان يوم الرب قريب لان الرب قد اعد ذبيحة قدس مدعويه ويكون في يوم ذبيحة الرب أني أعاقب الرؤساء وبني الملك وجميع اللابسين لباسا غريبا وفي ذلك اليوم أعاقب كل الذين يقفزون من فوق العتبة الذين يملؤون بيت سيدهم ظلما وغشا ويكون في ذلك اليوم يقول الرب صوت صراخ من باب السمك وولوله من القسم الثاني وكسر عظيم من الاكامل والولو يا سكان مكتيش لان كل شعب كان عانى باد انقطع كل الحاملين الفضة ويكون في ذلك الوقت اني افتش اور بالسرج واعاقب الرجال الجامدين على درديهم القائلين في قلوبهم ان الرب لا يحسن ولا يسيء فتكون ثروتهم غنيمة وبيوتهم خرابا ويبنون بيوتا ولا يسكنونها ويغرسون كروما ولا يشربون خمرها قريب يوم الرب العظيم قريب وسريع جدا صوت يوم الرب يصرخ حينئذ الجبار مر ذلك اليوم يوم سخط يوم ضيق وشدة يوم خراب وضمار يوم ظلام وقتام يوم سحاب وضباب يوم بوق وهتاف على المدن المحصنة وعلى الشرف الرفيع وأضايق الناس فيمشون كالعمر لأنهم أخطأوا إلى الرب فيصفح دمهم كالتراب ولحمهم كالجلة لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع إنقاذهم في يوم غضب الرب بل بنار غيرته تؤكل الأرض كلها لأنه يصنع فناء باغتا لكل سكان الأرض الأصحاح الثاني تجمعي واجتمعي يا أيتها الأمة غير المستحيل قبل ولادة القضاء كالعصافة عبر اليوم قبل أن يأتي عليكم حمو غضب الرب قبل أن يأتي عليكم يوم سخط الرب اطلبوا الرب يا جميع بائس الأرض الذين فعلوا حكمه اطلبوا البر اطلبوا التواضع لعلكم تسترون في يوم سخط الرب لان غزة تكون متروكة واشقلون للخراب اشدود عند الظهيرة يطردونها وعقرون تستأسر ويل لسكان ساحل البحر امة الكريتيين كلمة الرب عليكم يا كنعان أرض الفلسطينيين إني أخربك بلا ساكن ويكون ساحل البحر مرعا بأبار للرعاه وحظائر للغنم ويكون الساحل لبقية بيت يهوذا عليه يرعون في بيوت أشقالون عند المساء يربضون لأن الرب إلههم يتعهدهم ويرد سبيهم قد سمعت تعيير مؤاب وتجاديث بني عمون التي بها عيروا شعبي وتعظموا على تخمهم فلذلك حي أنا يقول رب الجنود إله إسرائيل إن موآب تكون كسدوم وبني عمون كعمورة ملك القريص وحفرة ملح وخرابا إلى الأبد تنهبهم بقية شعبي وبقية أمتي تمتلكهم هذا لهم عوض تكبرهم لأنهم عيروا وتعظموا على شعب رب الجنود الرب مخيف إليهم لأنه يهزل جميع آلهة الأرض. فيسجد له الناس كل واحد من مكانه كل جزائر الامم وانتم ايها الكوشيون قتل سيفي هم ويمد يده على الشمال ويبيد الشور ويجعل نينوى خرابا يابسة كالقفر فتربض في وسطها القطعان كل طوائف الحيوان القوق ايضا والقنفذ يأويان الى تيجان عمدها صوت ينعب في الكوى خراب على الاعتاب لانه قد تعرى ارزيها هذه هي المدينة المبتهجة الساكنة مطمئنة القائلة في قلبها انا وليس غيري كيف صارت خرابا مربضا للحيوان كل عابر بها يصفر ويهز يده الأصحاح الثالث ويل للمتمردة المنجسة المدينة الجائرة لم تسمع الصوت لم تقبل التأذيب لم تتكل على الرب لم تتقرب إلى إلهها رؤساءها في وسطها أسود زائرة قضاتها ذئاب مساء لا يبقون شيئا إلى الصباح أنبياؤها متفاخرون أهل غدرات كهنتها نجس القدس خالفوا الشريعه الرب عادل في وسطها لا يفعل ظلما غداتًا غداتًا يبرز حكمه إلى النور لا يتعثر أما الظالم فلا يعرف الخزل. قطعت امما خربت شرفاتهم أقفرت أسواقهم بلا عابر دمرت مدنهم بلا إنسان بغير ساكن فقلت إنك لا تقبلين التأديب فلا ينقطع مسكنها حسب كل ما عينته عليها لكن بكروا وافسدوا جميع اعمالها لذلك فانتظروني يقول الرب إلى يوم أقوم إلى السلب لان حكمي هو بجمع الأمم وحشر الممالك لاصب عليهم سخطي كل حموي غضبي لأنه بنار غيرتي تؤكل كل الأرض لأني حينئذ أحول الشعوب إلى شفة نقيه ليدعو كلهم باسم الرب ليعبدوه بكتف واحدة من عبر انهار كوش المتضرعون الي متبددية يقدمون تقدمتي في ذلك اليوم لا تخزين من كل أعمالك التي تعديت بها علي لأن حينئذ أنزع من وسطك مبتهج كبريائك ولن تعودي بعد إلى التكبر في جبل قدسي وأبقي في وسطك شعبا بائسا ومسكينا فيتوكلون على اسم الرب بقية اسرائيل لا يفعلون اثما ولا يتكلمون بالكذب ولا يوجد في افواههم لسان غش لانهم يرعون ويربضون ولا مخيف ترنمي يا ابنه صهيون اهتف يا اسرائيل افرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنه اورشليم قد نزع الرب الأقضية عليك أزال عدوك ملك إسرائيل الرب في وسطك لا تنظرين بعد شر في ذلك اليوم يقال لأورشليم لا تخافي يا صهيون لا ترتخي يداك الرب إلهك في وسطك جبار يخلص يبتهج بك فرحا يسكت في محبته يبتهج بك بطرنم اجمع المحزونين على الموسى كانوا منك حاملين عليها العار ها أنا ذا في ذلك اليوم اعامل كل مذلليك وأخلص الظالعة واجمع المنفي وأجعلهم تسبيحة واسما في كل أرض خزيان في, في الوقت الذي فيه آتي بكم وفي وقت جمع إياكم لأني أصيركم اسما وتسبيحة في شعوب الأرض كلها حين أرد مسبييكم قدام أعينكم قال الرب